فَإِلَى أَحَدٍ تَقُولِ إِنِّي لَغَوُتٌ لِوَحْمَانٍ فَلاَ أُكَلِّمَنَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّ فأتَتَّسِبُ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ فأتَتَّسِبُ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت آرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت آرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت الريه فاشارت الي لاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا, المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا أي اتي من الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة حيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ولدت ويوم أموت ويوم أغغت حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ هَٰذِهِ صِرَاطُهُمْ مُسْتَقِيمٌ اخْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ حَتَّىٰ الذين كفروا, كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم يئتوننا اسمع بهم وابصر يوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين I'm not sure